رسان علمه البيان، الشمس ما القمر بحسبان، والنجوى الشجوا يسجدان. السماء رفعها ووضع الميزان الا في الميزان الوزن ولا وأن نخل ذات الأكمام والحق ذو العصف والريحان فبأي Cen cen Madam! فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها فبأي آلاء I'm <laughs> a أرسل عليكم أشباغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلام Allah'ın sana فَأَذْهَبُ بِغُرَيْنِ نَبِ سِماهُمْ يطوفون بينها وبين حميم